وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناسبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء ين يخفف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء ين يرسل عليكم حاصبا فَسَرَطَ عَلَيْهِمْ كَلَفَنَذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَكَيْفَ كَانَ نَكِير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَم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 الصاعدين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين.